في ناس بيحبوا بقلوبهم مش بعقلهم وفي ناس علشان حبايبهم يضحوا بعمرهم وفي ناس بتوعد وتوفي وانت اكيد مش واحد منهم مش عايزة تكلم عين انت ما تنفعش حبيب لا تقول لي ولا قلنا بعت من الكلام اللي لا بيوتي ولا بيجيب